114. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 115. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليُفِّق. إذا فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحس موجهنا ولا بئس المزاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ عَدُومٌ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ فِي غُلَابٍ مِنَ الظَّمَأِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أم مت واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يأتكم مَّثَلُ الذين خَلَوْا مِن قبلكم مَّسَّتْهُمُ البأساء وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأطربين واليتامى والمساكين وابن السبيل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 يكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ويجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى تا يردوكم عن دينكم اين استطاعو و يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدون في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم